أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يتكلم على ولي أمر ليس تحت ولايته ويبين أخطاءه وظلمه الله لا أدري لما شغف الناس بمثل هذا الأطل الشرعي أن من ولي أمرا من أمور المسلمين الولاية العامة يجب أن يكفى اللسان عنه هذا الأطل فمن كان وليا لأمر بلد من بلاد المسلمين فإنه يجب كف اللتاني عنه وهذا القول الذي أطمح يدندن به بعض الناس ولأكم صريحا وواضحا بعد أن تولى الإخوان في مصر أطمح مع أنه قبل ما كان أحد يقول هذا وفي حكام في البلدان بعضهم سيء جدا لكن كان أنه ينبغي كف الألسنة عن الحكام لما في ذلك من الفتات، ثم أصبح بعض الناس يدندن على قضية أنه إذا لم يكن ولي أمر في بلاده، طيب هذا يفتح ذريعة للطعن في ولات الأمر. أنا في الكويت أريد أن أطعن في ولات أمري، أطلب من الناس في مصر أن يطعنوا في ولي الأمر، وأنا في السعودية أريد أن أطعن في ولات أمري، أطلب من الناس في الكويت أن يطعنوا في ولي الأمر، وأقول هؤلاء ما. يحرم عليهم أن يطعنوا في ولي الأمر فهو ذريعة إلى محرم الله ومن جهة أخرى هو ذريعة إلى نشر الضغائن الضغائن والحقد بين المسلمين فإذا تناول أهل الكويت ولي الأمر في الإمارات وتناول أهل الإمارات ولي الأمر في السعودية فيتولد من هذا حقد بين الشعوب ويصبحون يتبادلون التب والشتم ثم ينتقل الامر الى تب الشعوب بعضها لبعض وفي هذا فساد عظيم ولذلك يقول يجب علينا ان نتمسك بالاطل الشرعي وهو ان من ولي امر بلد من بلدان المسلمين ينبغي علينا ان نكف عنه الالسنة ومن كان عنده نصيحة فينبغي ان نصلها بالاطل الشرعي طبعا هناك فرق بين الكلام عن ولي الامر والكلام عن جماعة مثلا فون إنسان يتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين ويبين أخطاء هذه الجماعة ومخالفاتها الكثيرة للأصول الشرعية هذا لا يمنع منه لكن أن يؤتى بولي الأمر في بلد من البلدان ويجعل أنه يتحدث لأنه لم نرضى عن منهج أو نحو ذلك لا شك أن هذا مخالف للأصول الشرعية والله أعلم